بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصل الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد كتاب ونار السبيل في شرح الدليل للعلامة من رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي المجلس الثلاثون يقول رحمه الله كتاب الأطعمة الأصل فيها الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وقوله كلوا مما في الأرض حلالا طيبا وقوله قل أحل لكم الطيبات ويباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه لما تقدم ويحرم مضر كثم لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة والسم إما يقتل غالبا حتى المسك ونحوه مما لا يؤكل عادة كخشر بيض وقرن حيوان مذكى إذا دق وسأله الشالنجي عن المزك يجعل في الدواء ويشرب قال لا بأس به الأطعمة المحرمة ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقوله صلى الله عليه وسلم في الخمر أكفي أوها فإنها والبول والروث ولو طاه رجل استقدارهما فإن اضطر إليهما أو إلى أحدهما أبيحا لقصة العرانيين ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل متفق عليه قال أحمد خمسة وعشرون من الصحابة كرهوها وقال ابن البر لا خلاف اليوم في تحريمها قال في الشرح وألبان الحمر محرمة في قول الأكثر ورخص فيها عطاء وطاووس وأما الفيل فقال أحمد ليس هو من طعام المسلمين وقال الحسن هو مسخ ولانه مستخبث وذو ناب من السباع السباع المفترسه وما يفترس بنابه كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب لحديث أبي ثعلبة الخشني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذيناب من السباع متفق عليه وعن أبي غيرة مرفوعا كل ذيناب حرام رواه مسلم قال ابن عبد البر هذا نص صحيح صريح يخص العموم وقرد لأن له نابا وهو مزخ فهو من الخبائث قال ابن عبد البر لا أعلم خلافا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه ذكره في الشرح ودب ولمس وابن آوى شبه الثعلب ورائحته كريهة وابن عرس وسنور ولو برية لنهيه صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر واكل ثمنها رواه ابو داود وابن ماجه وثعلب على الأصح وسنجاب وسمور لأنها من السباع فتدخل في العموم محرمات الطيور ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه في قول الأكثر كعقاب وباز وصقر وباشق وحداءة وبومة لحديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق وهو العقعق طائر نحو الحمامة طويل الذنب فيه بياض وسواد نوع من الغربان ولقلق طائر نحو الإوزة طويل العنق يأكل الحيات وغراب بين وأبقع قال عروة ومن يأكل الغراب وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم فاسق والله ما هو من الطيبات ولباحة قتله في الحل والحرم ولأن هذه مستخبثة لأكلها الخبائث الحشرات ونحوها وخفاش وهو الوطواط خل احمد ومن يكون خفاش وفار نص عليه لكونها في ويسقة ولانه صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في الحرم ولا يجوز فيه قتل صيد ماكول وزنبور ونحل وذباب لانها مستخبته غير مستطابه وهدهد وخطاف لحديث ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل الخطاطيف رواه البيهقي مرسلا وقنفذ ونيص النص عليه لحديث أبي هريرة ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو خبيثة من الخبائث رواه أبو داود والنيص مثله لأنه يقال هو عظيم القنافذ وحية لأن لها نابا من السباع نص عليه وحشرات كديدان وجعلان وبنات وردان وخنافس ووزغ وحرباء وورل وعقرب وصراصر وجرذان وبراغيث وقمل واشباهها لأنها مستخبثة فيعمها قوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباق اللاء ودود الخل والجبن تبعا لانفرادا قال أحمد في الباق الله الممدودة تجنبه أحب إليه وإن لم يتقدره فأرجو وقال عن تفتيش التمر المدود لا بأس به إذا علمه فصل في الحيوانات المباح أكلها ويباح عدا هذا كبهيمة الانعام من إبل وبقر وغنم لقوله تعالى احلت لكم بهيمه الانعام والخيل كلها نص عليه وروي عن ابن الزبير لحديث جابر وتقدم وقالت اسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه ونحن بالمدينه متفق عليه وباقي الوحش كضبع رخص فيه سعد وابن عمر وابو هريضه وقال عروة بن الزبير ما زالت العرب تاكل الضبع لا ترى بأكله بأسا وقال عبد الرحمن بن عبد الله قلت لجابر الضبع صيد هي قال نعم قلت آكلها قال نعم قلت أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي وهذا يخصص النهي عن كل ناب من السباع جمع بين الأخبار وفي الروضة لكن إن عرف بأكل الميتة فكالجلاله وزرافة نص عليه لأنها من الطيبات وأرنب رخص فيها أبو سعيد وأكلها سعد بن أبي وقاص وقال أنس أنفجنا أرنبا فسعى القوم فغلبوا فأخذتها فجئت إلى أبي طلحة فذبحها وبعث بوركها أو قال فخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبل متفق عليه وعن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروه فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره على اختلاف أنواعها لأنها مستطابة قضت الصحابة فيها بالجزاء على المحرم وضب وإباحته قول عمر وابن عباس وغيرهما من الصحابة ولم يعرف عن صحابي خلافه فيكون اجماعا قاله في الشرح وقال أبو سعيد كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يودى إلى أحدنا ضب أحب إليه من دجاجة وأكله خالد بن الوليد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر متفق عليه وظباء وهي الخزلان وهي الغزلان على اختلاف انواعها لانها مستطابه تفدى في الاحرام والحرم وباقي الطير كان عام ودجاج لما روى ابو موسى رايت النبي صلى الله عليه وسلم ياكل الدجاج متفق عليه وطاووس وبغبغاء وهي الدره وزاغ طائر صغير اغبر وغراب زرع وهو أسود كبير أحمر المنقار والرجل يأكل الزرع ويطير مع الزاغ وكحمام بأنواعه وعصافير وقنابر وكركي وكروان وبط وأوز وأشباه هي مما يلتقط الحب ويفدى في الإحرام لأنه مستطاب فيتناوله عموم قوله تعالى ويحل لهم الطيبات وعن سفينة قال أكلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم حبارة رواه أبو داود الحيوانات البحرية ويحل كل ما في البحر لقوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه الآية وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته صححه الترمذي غير ضفدع فيحرم نص عليه واحتج بالنهي عن قتله وحيا لأنها من المستخبثات وتمساح نص عليه لأن له نابا يفترس به واختار ابن حامد والقاضي يحرم الكوسج لأنه ذو ناب وهو سمكة لها خرطوم كلم وتسمى القرش والأشهر أنه مباح كخنزير الماء وكلبه وإنسانه لعموم الآية والأخبار وروا البخاري أن الحسن بن علي ركب على سرج عليه من جلود كلاب الماء الجلالة وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها لحديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها رواه أحمد وأبو داود وفي رواية له نهى عن ركوب جلاله الإبل وعن ابن عباس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجلاله، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وبيضها كلبنها لأنه متولد منها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر لأن ابن عمر كان إذا أراد أكلها حبسها ثلاثا وقال مالك تحبس الناقة والبقرة أربعين يوما وقدمه في الكافي لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبل الجلالة أن لا يكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يحمل عليها إلا الأذم ولا يركبها الناس حتى تعلف أربعين ليلة رواه الخلال والبقرة في معناها ويحبس الطائر ثلاثا لفعل ابن عمر والأول المذهب ويحرم ما سقي من الزرع والثمار أو سمد بنجس نص عليه لأنه يتغذى بالنجاسات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهر وعن ابن عباس قال كنا نكري اراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم أن لا يدنبلوها بعذره الناس ولولا تأثير ذلك لم اشترط عليهم تركه ويكره اكل تراب وفحم وطين لضرره نص عليه وغدة وأذن قلب نص عليه قالوا في دواية عبد الله كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الغدة ونقل أبو طالب النهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أذن القلب وبصل وثوم ونحوهما ككراث وفجل صرح أحمد بأنه كرهه لما كان الصلاة وعن جابر مرفوعا من أكل الثوم والبصل والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم متفق عليه ما لم ينضج بطبخ لحديث أبي أيوب في الطعام الذي فيه الثوم قال فيه أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنني أكذهه من أجل ريحه حسنه الترمذي وعن علي رضي الله عنه مرفوعا ومنقوفا النهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا رواه الترمذي وعن عائشة قالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بصل رواه أبو داود وقال عمر في خطبته في البصل والثوم فمن أكلهما فليمتهما طبخا رواه مسلم والنسائي وابن ماجه فصل في أحكام المضطر ومن اضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط لقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقوله فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم وقوله إلا ما اضطررتم إليه فإذا أكل ما يسد رمقه زالت الضرورة فتزول الإباحة وهو اختيار الخراقي وعنه له الشبع اختاره أبو بكر لأنه طعام أبيح له أكله فجاز له الشبع منه كالحلال ويجب الأكل نص عليه لقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك قال مسروق من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات دخل النار وقيل لا يجب لما روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك طوم حبسه ومعه لحم خنزير مشوي وماء ممزوج بخمر ثلاثة أيام فأبى أن يأكله وقال لقد أحله الله لي ولكن لم أكن لاشمتك بدين الإسلام ويجب تقديم السؤال على أكل المحرم نص عليه وقال لسائل قم قائما ليكون لك عذر عند الله ومن لم يجد إلا آدميا مباح دمك حربي وزال محصن فله قتله وأكله لأنه لا حرمة له أشبه السباع ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه كثياب لدفع برد ودلو وحبل لاستقاء ماء وجب على ربه بذله مجانا بلا عوض لأنه تعالى ذم على منعه بقوله ويمنعون الماعون فإن احتاج ربه إليه فهو أحق به من غيره لتميزه بالملك الأكل من الثمر المعلق ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل لما روي عن أبي زينب التميمي قال سافرت مع أنس بن مالك وعبد الرحمن بن سامورة وأبي برزة فكانوا يمرون بالثمار فيأكلون في أفواههم وهو قول عمر وابن عباس قال عمر يأكل ولا يتخذ خبنا وكون سعد أبى الأكل لا يدل على تحريمه لأن الإنسان قد يترك المباح غناء عنه أو تورعا وعن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ترمي وكل ما وقع أشبعك الله وأرواك صحاة تربذي وعنه له الأكل إن كان جائعا فقط لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال ما أصاب منه من ذي حاجه غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن أخذ منه من غير حاجه فعليه غرامه مثليه والعقوبة قال في الشرح وعليه أكثر الفقهاء ولنا قول من سمينا من الصحابة ولم يعرف لهم مخالف منهم فإن كانت محوطة لم يجز الدخول قال ابن عباس إن كان عليها حائط فهو حريم فلا تأكل انتهى وكذلك إن كان ثم حارس لدلالة ذلك على شح صاحبه به وعدم المسابحة وكذا الباقي اللاء والحمص وشبههما مما يؤكل رطبا وفي الزرع وشرب لبن الماشية روايتان أحدهما يجوز لحديث سمرة في الماشية صحى وترمذي وقال العمل عليه عند بعض أهل العلم والثانية لا يجوز لحديث ابن عمر لا يحلب أحد الماشية أحد إلا بإذنه الحديث متفق عليه حق الضيافة وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلا وتستحب ثلاثه لقوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته قالوا وما جائزته يا رسول الله قال يومه وليلته والضيافة ثلاثة أيام وما زاد على ذلك فهو صدق ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يؤثمه قال يا رسول الله كيف يؤثمه قال يقيم عنده وليس عنده ما يقريه وعن عقبة بن عامر قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى فقال إن نزلتم بقوم فامروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي له متفق عليه ولو لم تجب الضيافة لم يأمرهم بالأخذ واختص ذلك بالمسافر بقول عقبة إنك تبعثنا فننزل وبأهل القرى لقوله بقوم والقوم إنما ينصرف إلى الجماعات دون أهل الأمصار وقال أحمد كأن على أهل القرى فأما مثلنا الآن فكأنه ليس مثلهم وذلك أن أهل القرى ليس عادتهم بيع القوت ذكره في الشرح وعنه تجب للذمي نقله الجماعة وظاهر نصوصه تجب للحاضر وفي المصر ذكره في الفروع بمعناه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا باب الذكاء هي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه فلا يباح إلا بها لأنه تعالى حرم الميتة وما لم يذك فهو ميته ويباح الجراد والسمك وما لا يعيش إلا في الماء بدونها لحديث ابن عمر مرفوعا أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال رواه أحمد وابن ماجه ودار وشروطها أربعة أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاء فلا يباح ما ذكاه مجنون أو طفل لم يميز لأنهما لا قصد لهما ولأن الذكاة أمر يعتبر له الدين فاعتبر فيه العقل كالغسل فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب لحديث كعب بن مالك أنه كانت له غنم ترعى بسلع فأبصرت فأبصرت جارية لنا بشات من غنمنا موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لهم لا تأكلوا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرسل إليه فأمر من يسأله وإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أو أرسل إليه فأمر بأكلها رواه أحمد والبخاري ففيه إباحة ذبيحة المرأة والأمة والحائض والجنوب لأنه عليه السلام لم يستفصل عنها وفيه أيضا إباحة الذبح بالحجر وما خيف عليه الموت وحل ما يذبحه غير مالكه بغير إذنه وغير ذلك وقال ابن المنذر اجمعوا على إباحة ذبيحة المرأة والصبي والكتابي لقوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم قال البخاري قال ابن عباس طعامهم دبائحهم ومعناه عن ابن مسعود رواه سعيد إلا المرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري لمفهوم قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم واينما اخذت الجزية من المجوس لأن لهم شبهة كتاب الثاني الآلة فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظهر نص عليه لما تقدم وعن رافع ابن خديج مرفوعا ما أنهر الدم فكل ليس السن والظفر متفق عليه وعنه لا يذكى بالعظم وبه قال النخعي لقوله أما السن فعظم الثالث قطع الحلقوم أي مجرى النفس والمرئ مجرى الطعام والشراب ويكفي قطع البعض منهما فلا تشترط إبانتهما لأنه قطع في محل الذبح ما لا تبقى الحياة معه لما روي عن عمر أنه نادى إن النهر في اللبه أو الحلقة لمن قدر أخرجه سعيد ورواه الدار قطري بنحوه وعنه يشترط فري الودجيد وهما عرقان محيطان بالحلقوم لحديث أبي هريره رضي الله عنه قال أنها النبي صلى الله عليه وسلم عن شريط الشيطان وهي التي تذبح فيقطع الجلد ولا تفر الأوداج ثم تترك حتى تموت رواه أبو داود وذكر الشيخ تقي الدين وجها يكفي قطع ثلاثة من الاربعه وقال إنه الأقوى وسئل عمن قطع الحلقومة والودجين لكن فوق الجوزة فقال هذا فيه نزاع والصحيح أنها تحل انتهى وحكاه في الإقناع عن الشيخ تقي الدين أي سواء فوق الغلصمة أو تحتها وجزم به في شرح المنتهى فلو قطع رأسه حل سواء من جهة وجهه أو قفاه لقول علي رضي الله عنه في من ضرب وجه ثور بالسيف تلك ذكاء وأفتى بأكلها عباد بن حصيد ولا مخالف لهما ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقه ومريضة واكيله سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة إن ذكاه وفي حياة مستقره كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه لقوله تعالى إلا ما ذكيتم مع أن ما تقدم ذكره أسباب للموت ولحديث كعب بن مالك المتقدم وقال ابن عباس في ذئب عدا على شاء فوضع قصبها بالأرض فأدركها فذبحها بحجر قال يلقي ما أصاب الأرض منها ويأكل سائرها قال أحمد إذا مصعت بذنبها وطرفت بعينها وسال الدم فأرجو ذكره في الشرح وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته أي قطعت أمعاؤه ونحوها مما لا تبقى معه حياه فوجود حياته كعدمها قاله في الشرح والأول أصح لعموم الآية ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل في حديث جارية كعب لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فأتم الذكاة على الفور كما لو لم يرفعها وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر ومتوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان أروي عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعائشة لحديث رافع بن خديج قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير وكان في القوم خيل يسير فطلبوه فأعياهم فأهوى عليه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به كذا وفي لفظ فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا متفق عليه وفي حديث أبي العشراء عن أبيه مرفوعا لو طعنت في فخذها لأجزائك رواه الخمسة قال المزد وهذا فيما لم يقدر عليه الرابع قول بسم الله لا يجزئ غيرها عند حركة يده بالذبح لقوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه الآية وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها لأن المقصود ذكر الله تعالى ويسن التكبير مع التسمية لما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال بسم الله والله أكبر وكان ابن عمر يقوله قال في الشرح ولا خلاف أن التسمية تجزئ وتسقط التسمية سهوى روي عن ابن عباس لا جهلا وعن راشد ابن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يسمي إذا لم يتعمد أخرجه سعيد ولحديث عفية لامتي عن الخطأ والنسيان والآية محمولة على العمد جمعا بين الأخبار ومن ذكر عند الذبح مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل الذبيحة روي ذلك عن علي رضي الله عنه وحرم عليه ذلك لأنه شرك فصل في ذكات الجنين وما يكره أو يصل عند الذكاء وتحصل ذكات الجنين بذكاء أمه إذا خرج ميتا أو متحدثا كحركة المذبوح روي عن علي وابن عمر لحديث جابر المرفوع. ذكاة الجنين ذكاة أمه رواه أبو داود بإسناد جيد ورواه الدار من حديث ابن عمر وأبي هريرة واستحب أحمد ذبحه ليخرج الدم الذي في جوفه وذكر ذلك عن ابن عمر وقال ابن المنذر كان الناس على إباحته لا نعلم أحداً خالف ما قالوا إلى أن جاء النعمان فقال لا يحل لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة لنفسين انتهى وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه نص عليه لأنه مستقل بحياته أشبه مالا ولدته قبل ذبحها آداب التذكية ويكره الذبح بآلة كالة لأنه تعذيب للحيوان ولقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليده ذبيحته رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي على جمل أورق يصيح في فجاج منا بكلمات منها لا تعجل الانفس أن تزهق وأيام منا أيام أكل وشرب وبعال رواه الدرق وقال عمر لا تعجل لا تعجل الأنفس حتى تزهق ولا يحرم لحصوله بعد الذبح وقال البخاري قال ابن عمر قال ابن عمر وابن عباس إذا قطع الرأس فلا بأس به وسن توجيهه للقبلة لأن ابن عمر كان يستحب ذلك ولأنها اولى الجهات بالاستقبال على جنبه الأيسر والرفق به والاصراع في الذبح لما تقدم وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو تردى من علّن أواطئ أو عليه شيء يقتله مثله لم يحل نص عليه واختاره الخراقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم فإن وقعت في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء أو قتله أو سهمك متفق عليه ولأن ذلك يعين على الزهوق فيحصل من سبب مبيح ومحرم فغلب التحريم وقال الأكثر يحل لحصوله بعد الذبح والحل كتاب الصيد الأصل في إباحته الكتاب والسنة والإجماع قال تعالى وإذا حللتم فاصطادوا وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه الآية وقال تعالى وحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة والبازي وكل ما تعلم الصيد ولحديث أبي فعلبة وعدي بن حاتم متفق عليهما يباح لقاصده لما تقدم ويكره لهوا لأنه عبث فإن ظلم الناس فيه بالعدوان على زروعهم ومواشيهم ونحوها فحرام الطيب المكاسب وهو أفضل ماكول لأنه من اكتساب الحلال الذي لا شبهة فيه تذكية المصيد فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح واتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها لأنه مقدور على ذبحه فلم يبح بدونه كغير الصيد وإن لم يتسع بل مات في الحال حل لأن عقره قد ذبحه قال قتاده يأكله ما لم يتوانى في ذكاته أو يتركه عمدا ومتى أدركه ميتا حل بأربعة شروط أحدها كون الصائد اهلا للذكات حال إرسال الآلة فلا يحل صيد مجوسي أو وثني أو مرتد وكذا ما شارك فيه لأن الاصطياد كالذكاة وقائم مقامها لقوله صلى الله عليه وسلم فإن أخذ الكلب ذكاة متفق عليه وما لا يفتقر إلى ذكاة كالحوت والجراد يباح إذا صاده من لا تحل ذبيحته في قول أكثر أهل العلم ومن رمى صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل لأنه صار مقدورا عليه بإثباته فلا يباح إلا بذبحه قال العمروسي من المالجية وأما بندق الرصاص فهي أقوى من كل محدد فيحل بها الصيد قال الشيخ عبد القادر الفاسي وما ببندق الرصاص صيدا جواز أكله قد استفيدة أفتى به والدنا الأواه وانعقد الإجماع من فتوى الثاني الآلة وهي نوعان الأول ما له حد يجرح كسيف وسكين وسهم فيشترط له ما يشترط لآلة الذكاء ولا بد أن يجرحه فإن قتله بثقله لم يبح لأنه وقيذ وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون عرضه قال في الشرح المعراض عود محدود ربما جعل في رأسه حديدا. انتهى لحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل وعن عدي بن حاتم قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخازق فكله وين اصاب بعضه فلا تاكله متفق عليه الثاني جارحه المعلمه ككلب غير اسود بهيم وهو الذي لا بياض فيه فيحرم صيده نص عليه لانه صلى الله عليه وسلم امر بقتله وقال إنه شيطان متفق عليه وما قتله الشيطان لا يباح قال احمد لا اعلم احد من السلف يرخص فيه يعني صيد الكلب الأسود وفهد وباز وصقر وعقاب وشاهين فيباح ما قتله من الصيد لقوله تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين قال ابن عباس هي الكلاب المعلمة وكل طير تعلم الصيد والفهود والصقور وأشباهها والجارح لغة الكاسب فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زجر قال في المغني والشرح قبل إرساله على الصيد أو رؤيته أما بعد ذلك فلا يعتبر وقال الموافق ولا أحسب هذه الخصال تعتبر في غير الكلب لأن الفهد لا يكاد يجيب داعيا وإن عد متعلما فيكون التعليم في حقه بما يعده أهل العرف معلما وإذا أمسك لم يأكل لحديث فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه متفق عليه وإن شرب من دمه لم يحرم رواية واحدة وتعليم الطير بأمرين بأن يسترسل إذا أرسل ويرجع إذا دعيه ولا يعتبر ترك الأكل لأنه اجمع الصحابة قال معناه في الشرح لقول ابن عباس إذا أكل الكلب فلا تأكل وإن أكل الصقر فكل رواه الخلال وقال أيضا لأنك تستطيع أن تضرب الكلب ولا تستطيع أن تضرب الصقر ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح كالمعراض إذا قتله بثقله ولأن الله حرم الموقوذه ولمفهوم حديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الثالث قصد الفعل وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد لأن قتل الصيد أمر يعتبر له الدين فاعتبر له القصد كطهارة الحدث فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يبح لحديث إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه ولأن إرسال الجارح جعل بمنزلة الذبح ولهذا اعتبرت التسمية معه فإن زجره فزاد عدوه بزجره حل حيثما سمى عند زجره وبه قال مالك والشافعي لأن زجره أثر في عدوه أشبه ما لو أرسله وقال إسحاق يؤكل إذا سمى عند انفلاته الرابع قول باسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه لمفهوم إذا أرسلت كلبك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل متفق عليه ولا تسقط هنا سهوى وهو قول الشافعي وأبي ثور. لقوله فإن وجدت معه غيره فلا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على الآخر متفق عليه وأباحه مالك مع النسيان كالذكاء وعنه إن على السهم أبيح دون الجانحة وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحل لحديث عدي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد فقال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك متفق عليه والتردي ونحوه كالماء في ذلك تغليبا للتحريم ومثله لو رماه بمحدد فيه سم مع احتمال اعانته على قتله تغليبا للتحريم لانه الاصل فاذا شككنا في المبيح رد الى اصله وان رماه بالهواء او على شجرة او حائط فسقط ميتا حل لان موته بالرمي ووقوعه في الارض لا بد منه فلو حرم به ادى الى ان لا يحل طير ابدا كتاب الايمان جمع يمين وهو الحلف والقسم لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى لقوله تعالى فيقسمان بالله وقوله وأقسموا بالله جهد ايمانهم وحديث من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه أو اسم من أسمائه لا يسمى به غيره كقوله والله والرحمن ومالك يوم الدين لقوله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الآية فجعل لفظه الله ولفظه الرحمن سواء في الدعاء فيكونان في سواء في الحلف أو يسمى به غيره ولم ينوي الحالف الغير كالرحيم والعظيم والخادر والرب والمولى لانه باطلاقه ينصرف إلى اليمين وهذا مذهب الشافعي قاله في الشرح او صفة من صفاته او صفة من صفاته كعزه الله وقدرته وعظمته وجلاله فتنعقد بها اليمين في قولهم جميعا وورد القسم بها كقول الخارج من النار وعزتك لا أسأل غيرها وفي القرآن قال فبعزتك لأغوينهم لا أجمعين وامانته لأنها صفة من صفاته وكذا عهده وميثاقه لأن ذلك بإضافته إلى اسم الله تعالى صار يمينا بذكر اسمه تعالى معه وقرينة الاستعمال صارفة إليه وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة إن عقدت لا نعلم فيه خلافا قاله في الشرح لقوله تعالى فيقسمان بالله واقسموا بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله ولأن تقديره أقسمت قسما بالله ونحوه وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبسورة منه أو آية لأنه صفة من صفاته تعالى فمن حلف به أو بشيء منه كان حالفا بصفته تعالى والمصحف يتضمن القرآن ولذلك أطلق عليه في حديث لا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو وقالت عائشة ما بين دفتي المصحف كلام الله وكان قتادة يكره أن يحلف بالمصحف ولم يكرهه أحمد وإسحاق وفيها كفارة واحدة لأنها يميد واحدة ولأن الحالف بصفات الله وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة وهذا أولى وعنه بكل آية كفارة لأن ذلك يروى عن ابن مسعود قال أحمد ما أعلم شيئا يدفعه قال في الكافي ويحتمل أن ذلك نذب غير واجب لأنه قال عليه بكل آية كفارة يمين فإن لم يمكنه فعليه كفارة يمين ورده إلى كثارة واحدة عند العجز دليل على أن الزائد عليها غير واجب وبالتورات ونحوها من الكتب المنزلة كالإنجيل والزبور لأن الإطلاق ينصرف إلى المنزل من عند الله للمغير المغير والمبدل ولا تسقط حرمة ذلك بكونه نسخ بالقرآن كالمنسوخ حكمه من القرآن وذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة أو نحوها حرم قال ابن عبد عبدالبر هذا أمر مجمع عليه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت متفق عليه وعن ابن عمر مرفوعا من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك حسنه الترمذي وقال ابن مسعود لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا قال شيخ تقي الدين لأنه, لأنه حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك يشير إلى حديث ابن عمر السابق ولا كفارة ولو حنث لأنها وجبت في الحلف بالله تعالى صيانة لأسمائه وصفاته تعالى وغيره لا يساويه في ذلك ولأن الحلف بغير الله شرك وكفارته التوحيد لحديث من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله وعن أبي هريرة مرفوع خمس ليس لهن كفاره الشرك بالله الحديث رواه أحمد فصل في كثاره اليمين وشروط وجوب الكفارة خمسة أشياء أحدها كون الحالف مكلفا فلا تجب الكفارة على نائم وصغير ومجنون ومغمى عليه لأنه لا قصد لهم ولحديث رفع القلم عن ثلاثة الثاني كونه مختارا لليمين فلا تنعقد من مكره لحديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان وعن عائشة مرفوعة اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله رواه أبو داود ورواه البخاري وغيره موقوفا وقال ابن عبد البر أجمع على أن لغو اليمين لا كفارة فيه ذكره في الشرح الرابع كونها على أمر مستقبل يمكن فيها البر والحنث قال ابن عبد البر اليمين التي فيها الكفارة بالإجماع التي على المستقبل كمن حلف ليضربن غلامه أو لا يضربه فلا كفارة على ماضٍ بل إن تعمد الكذب فحرام لأنها اليمين الغموس ولا كفارة لها في قول الأكثر ذكره في الشرح لحديث أبي هريرة مرفوعا خمس ليس لهن كفار ذكر منهم الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم وإلا فلا شيء عليه إذا لم يتعمد الكذب كمن حلف ظانا صدق نفسه فيبين بخلافه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهذا منه لأنه يكثر فلو وجبت به كفارة لشق وحصل الضغر وهو منتف شرعا وقال في الشرح أكثر أهل العلم على عدم الكفارة الخامس الحنث بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله مختارا ذاكرا ليمينه فإن لم يحنث فلا كفارة لأنه لم يهتك حرمة القسم فإن حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة لأنه غير آثم لحديث عفي لأمة عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه واختار الشيخ تقي الدين إن فعله ناسيا فلا حنث ويمينه باقيه فإن كان عين وقتا تعين فإن فعل فعله فيه بر فإن فعله فيه بر وإلا حنث لأنه مقتضى يمينه وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف لقوله تعالى قل بلى وربي لتأتينكم وهو حق وصدق ولم تأتي بعد ولقول عمر يا رسول الله ألم تخبرنا أن سناتي البيت ونطوف به قال بلى أفأخبرتك أنك آتيه العام قال لا قال فإنك آتيه ومطوف به الحديث ولأن فعله ممكن في كل وقت فلا تحقق مخالفة اليمين إلا باليأس الاستثناء في اليمين ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو إن اراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكمه كقطعه بتنفس أو سعال أو عطاس لم يحنث فعل أو ترك لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث رواه أحمد والترمذي وعن ابن عمر مرفوعا من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه رواه الخمسة إلا ابا داود ويعتبر نطق غير مظلوم به نص عليه وقال في الشرح ويشترط أن يستثنى بلسانه ويشترط أن يستثني بلسانه لا نعلم فيه خلافا انتهى لقوله عليه الصلاة والسلام فقال إن شاء الله والقول باللسان وأما المظلوم الخائف فتكفيه نية الاستثناء لأن يمينه غير منعقدة أو لأنه بمنزلة المتاول قال القاضي بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه فإن سبق لسانه إليه من غير قصد لم يصح لأن اليمين يعتبر لها القصد فكذلك ما يرفع حكمها قاله في الكافي ولحديث إنما الأعمال بالنيات فصل في أنواع من الأيمان ومن قال طعام علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم لأن اليمين على شيء لا تحرمه وعليه إن فعل كثارة يمين نص عليه لأن ذلك يروى عن أبي بكر وعمر وغيرهما لقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم وسبب نزولها أنه عليه السلام قال لن أعود إلى شرب العسل متفق عليه وعن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الحلال يمينا ومن قال هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو يعبد الصليب أو الشرق فعلى كذا أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما لحديث ثابت بن الضحاك مرفوعا من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال رواه الجماعة إلا ابا داود وعن بريدة مرفوعا من قال هو بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إلى الإسلام سالما رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما اثبته لحديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقول هو يهودي أو نصراني أو مجوسي أو بريء من الإسلام في اليمين يحلف بها فيحنث في هذه الأشياء فقال عليه كفارة يمين رواه أبو بكر وعنه لا كفارة عليه لأنه لم يحلف باسم الله ولا صفته وهو قول مالك والشافعي ذكره في الشرح ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها نص عليه واختاره أبو بكر فصل فيما يكفر به وكفاره اليمين على التخيير اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة المؤمنة فان لم يجد صام ثلاثة ايام لقوله تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعبون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفاره ايمانكم اذا حلفتم متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر من مرض ونحوه لقراءة ابي وابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعة ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم لأنه لا مال له يكفر منه وعكسه الكافر لا يكفر بالصوم لأنه لا يصح منه وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء روي عن عمر وابنه وغيرهما وهو قول أكثر أهل العلم لحديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوعة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير وفي لفظ فات الذي هو خير وكفر عن يمينك متفق عليهما وروي عن عدي بن حاتم وأبي هريرة وأبي موسى مرفوعا نحوه ولا تجزئ كفاره قبل الحلف في إجماع ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفاره واحدة نص عليه لأنها كفارات من جنس فتداخلت كالحدود من جنس وإن اختلفت محلها كما لو زنى بنساء أو سرق من جماعه باب جمعة. ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف في إذا احتملها اللفظ ولم يكن ظالما نص عليه لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى فمن دعي لغداء فحلف أن لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده أو دل عليه السبب اليمين لأن قرينة حاله دال على إرادة الخاص أو حلف لا يدخل دار فلان وقال نويت اليوم قبل حكما لأنه محتمل ولا يعلم إلا منه فلا يحنث بالدخول في غيره لتعلق قصده بما نواه فاختص الحنث به ولا عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث ولو لم يرها إلغاء لقوله رأيتك وإن لم ينوي منعها لم يحنث حتى يراها تدخل إتباعا لللفظة قاله في الكافي فصل في من حلف ولم ينوي شيئا فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها لدلالة ذلك على النية فمن حلف لا يقضي أن زيدا حقه غدا فقضاه قبله لم يحنث إذا قصد أن لا يتجاوزه أو اقتضاه السبب لأن مقتضى يمينه تعديل القضاء قبل خروج الغد فتعلقت يمينه به كما لو صرح به أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر لم يحنث لدلالة القرينة أو لا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها لم يحنث تقديما للسبب على عموم لفظه وقال القاضي يحنث وذكر أن أحمد نص عليه أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع لدلالة الحال على أن المراد ما دام كذلك وقد انقطع ذلك فصل في عدم النية والسبب فإن عدم النيه والسبب رجع إلى التعيين لأنه أبلغ من دلالة الاسم على مسمى لنفيه الإبهام بالكلية فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي قضاء أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا فكلمه أو لا أكلت هذا الضوطب فصار تمرا ثم أكله حانث في الجميع لأن عين المحلوف عليه باقية فصل في عدم النية والسبب والتعيين فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم لأنه مقتضى ولا صارف عنه وهو ثلاثة شرعي فعرفي فلغوي فاليمين المطلقة تنصرف الى الشرعي لانه المتبادر للفهم عند الاطلاق ولذلك حمل عليه كلام الشارع حيث لا صارف وتتناول الصحيح منه بخلاف الفاسد فانه ممنوع منه شرعا فمن حلف لا ينكح او لا يبيع او لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحمد لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا وإنما أحل الصحيح منه وكذا النكاح لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر أو الحر ثم باعه حنث بصورة ذلك لتعذر الصحيح فتنصرف اليمين إلى ما كان على صورته فصل في حمل اليمين على العرف فإن عدم الشرعي فالأيمان مبنها على العرف دون الحقيقة لأنها صارت مهجورة فلا يعرفها أكثر الناس فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها لانصراف اللفظ إليه عرفا ولذلك لو حلف على ترك وطيها كان مؤليا أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخوله راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا لأن ظاهر الحال أن القصد امتناعه من دخولها أو لا يدخل بيتا حنف بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر لقوله تعالى إن أول بيت وضع للناس الآية وقوله في بيوت أذن الله أن ترفع وفي الحديث ثم يخرج إلى بيت من بيوت الله وحديث بئس البيت الحمام رواه أبو داود وغيره وقال تعالى وجعل لكم من جلود الانعام بيوت الآية أو لا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنث لوجود المقصود بالضرب وهو التألم فصل في عدم العرف فإن عدم العرف رجع, رجع إلى اللغة فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير ولحم السباع وكل ما يسمى لحما لوحوله لدخوله في مسماه لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه كمخ وكبد وكلية وكرش ونحوها لأن إطلاق اسم اللحم لا يتناول شيئا من ذلك وحديث أحل لنا ميتتان ودمان يدل على أن الكبد والطحال ليسا بلحم إلا بنية اجتناب الدسم فيحنث بذلك وكذا لو اقتضاه السبب ولا ياكل لبنا فأكل ولو من, ولو من لبن آدمية حنث لأن الاسم يتناوله حقيقة وعرفة وسواء كان حليبا أو رائبا مائعا أو جائم دا ولا ياكل راسا ولا بيضا حنث بكل راس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه لدخوله في المسمى ولا ياكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ لأنه ينضج ويحلو ويتفكه به فيدخل في مسمى الفاكهة إلا القثاء والخيار لأنهما من الخضر والزيتون لأن المقصود زينته ولا يتفكه به والزعرور الأحمر بخلاف الأبيض ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث حيث لا نيه لأن الغداء مأخوذ من الغدوى وهي من طلوع الفجر إلى الزوال والعشاء من العشي وهو من الزوال إلى نصف الليل والسحور من السحر وهو من نصف الليل إلى طلوع الفجر ولا يأكل من هذه الشبهة حنثاء بأكل ثمرتها فقط لأنها التي تتبادر للذهن فاختص اليمين بها ولا يأكل من هذه البقرة حيث حنث بأكل شيء منها ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل شيء منها لا بلبنها وولدها لأنهما ليسا من أجزائها ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاعترف بيناء وشرب حنث لأنهما ليس آلتا شرب عادة، بل الشرب منهما عرف بالاغتراف باليد أو الإناء، إلا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب لأن الإناء آلة الشرب، فشرب منه حقيقة الكرع فيه ولم يوجد. فصل في مسائل متفرقة. ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنف بما جعله لعبده من دار ودابة لأنه ملك سيده أو اجره أو استأجره منها لبقاء ملكه للمؤجر ولملكه منافع ما استاجره لا بما استعاره فلان من هذه لأنه لا يملك منافع بل الإعارة إباحة بخلاف الإجارة ولا يكلم إنسانا حلث بكلام كل إنسان ذكر أو أنثى صغير أو كبير لأنه نكرة في سياق النفي فيعم حتى يقول اسكت لأنه كلام فيدخل فيما حلف على عدمه ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حلث لقوله تعالى وما كان لبشر ان يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوله وحديث ما بين دفتي المصحف كلام الله ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث لأنه لم يبدأه به حيث لم يتقدمه ولا ملك له لم يحنث بدين لاختصاص الملك بالأعيان المالية والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بالدين لأنه مال تجب فيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالإبراء والحواله ونحوهما ولا يضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا، لأنه ضربه بالمئة لا إن حلف لا يضربنه مئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة لأن ظاهر يمينه أن يضربه مئة ضربة ليتكرر ألمه بتكرر الضرب ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة وظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث فإن لم يجد مسكنا ينتقل إليه فأقام أياما في طلب النقلة لم يحنث لأن إقامته لدفع الضرر لا السكنة، أو أبت زوجته الخروج معه، ولا يمكنه إجبارها، فخرج وحده، لم يحلث، لوجود مقدوره من النقلة، وكذا البلد إذا حلف لا يرحلن أو لا يخرجن منها، إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن منها، لأنه صدق عليه أنه خرج منه إذن بخلاف الدار. فإن صاحبها يخرج منه في اليوم مرات ولا يبر إذا حلف ليرحلن من البلد بخروجه وحده بل بأهله ومتاعه المقصود كما تقدم ولا يحنث في الجميع بالعود إلى الدار والبلد لأن يمينه الحلث بالخروج المحلوف عليه ما لم تكن نية أو سبب يقتضي هجران ما حلف ليخرجن أو ليرحلن منه فيحنث بعوده والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرا ويحنث به من حلف لا يسافر لدخوله في مسمى السفر ونقل الأثرم عن أحمد أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لا يناما ويحنث به من حلف لا ينام ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث لأن إقراره على خدمته استخدام الله ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحلف لعدم وجود المحلوف عليه وفعل الوكير كالموكل فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنف لصحة إضافة الفعل إلى من فعل عنه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم وقوله محلقين رؤوسكم وانما الحالق غيرهم وكذا يا ها ما نبني لي صرحا ونحو وهذا فيما تدخله النيابه بخلاف من حلف لا يطئن او لا ياكلن او لا فلا يقوم غيره مقامه فيه باب النذر وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء لحديث ابن عمر نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا وفي لفظ لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل طواه الجماعة إلا الترمذي والنهي للكراهة للتحريم لأنه تعالى مدح الموفين به ولا يصح إلا بالقول كالنكاح والطلاق من مكلف مختار لحديث رفع القلم عن ثلاثة وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة أحدها النذر المطلق كقوله لله علي نذر فيلزمه كفارة يمين في قول الأكثر لا نعلم فيه مخالفا إلا الشافعي قاله في الشرح لحديث عخبة بن عامر مرفوعة كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين رواه ابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح غريب وكذا قال وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله لأنه في معناه الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو ألم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مال صدقه فيخير بين الفعل أو كفارة اليمين لحديث عمران بن حسين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد في سلنه الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أركب دابتي فيخير أيضا بين فعله وكفارة يمين كما لو حلف عليه وروى أبو داود وسعيد بن منصور أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدفء فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله لأن تركه أولى وإن فعله فلا كفارة لعدم الحنث الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد فيحرم الوفاء به لحديث عائشة مرفوعة من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه رواه الجماعة إلا مسلما ويكفر من لم يفعله كفاره يمين روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حسين وسمره بن جندب وعن عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفاره يمين رواه الخمسة واحتج به أحمد فإن فعل المعصية لم يكفر نقله مهنا ذكره في الفروع ويقضي الصوم المندور في يوم العيد أو أيام التشريق بعدها فتصح القربة ويلغو التعيين لأنه معصية السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب غير معلق بشرط فيلزم الوفاء به في قول الأكثر أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمه كان شف الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا فهذا يجب الوفاء به إذا وجد شرطه نص عليه لما تقدم عن عائشة وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقا إلى قوله بما أخلفوا الله ما وعدوه ومن نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط لحديث ابن عباس رضي الله عنهما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه رواه البخاري ويكفر لما ترك كفارة واحدة ولو كثر لأنه نذر واحد لقول عقبه بن عامر نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا مرها فلتختمر والتركب والتصم ثلاثة أيام رواه الخمسة ومن نذر طاعة ومات قبل فعلها فعلى الولي عنه استحبابا على سبيل الصهرة افتى بذلك ابن عباس في امرأة نذرت ان تمشي الى قباء فماتت امر ان تمشي ابنتها عنها وقال البخاري في صحيحه وامر ابن عمر امرأة جعلت امها على نفسها صلاة بقباء يعني ثم ماتت فقال صلي عنها وروى سعيد أن عائشة اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات وقال أهل الظاهر يجب القضاء على الولي للأخبار وان نذر أن يطوف على أربع طاف طوافين نص عليه وقاله ابن عباس فائدة قال الشيخ تقي الدين النذر للقبور أو لأهلها كالنذر لإبراهيم الخليل عليه السلام والشيخ فلان نذر معصية لا يجوز الوفاء به وان تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع وقال من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجره أو نذر له أو لسكانه أو المضافين إلى ذلك المكان لم يجوز ولا يجوز الوفاء به اجماعا ويصرف في المصالح ما لم يعرف ربه ومن الحسن صرفه في نظيره من المشروع وفي لزوم الكفاره خلاف انتهى فصل في من نذر الصوم ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابع لأن إطلاقه يقتضي التتابع فإن افطر لغير عذر حرم لعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه ولزمه استئناف الصوم لألا يفوت التتابع لأن القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن مع كفارة يمين لفوات المحل فيما يصومه بعد الشهر وإن أفطر لعذر بنى على ما صامه وقضى ما أفطره متتابعا متصلا بتمامه ويكفر لفوات التتابع لما تقدم ولو نذر شهرا مطلقا أي غير معين لزمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضيه سواء صام شهرا هلاليا أو ثلاثين يوما بالعدد أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع وفاءا بنذره وإن نذر صوم أيام معدودة بغير شرط التتابع ولا ولانية لم يلزمه التتابع نص عليه لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع بدليل قوله تعالى فعده من أيام أخرى فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه ليتدارك ما تركه من التتابع المنذور بلا عذر بلا كفارة لاتيانه بالمنذور على وجهه ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه لاتيانه بالمنذور على وجهه وبين البناء ويكفر لانه لم يأتي بالمنذور على وجهه ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما وظاهره ولا كفاره لإتيانه بالأفضل كمن نذر صلاة المسجد الأقصى يجزئه في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جابر رواه أحمد وأبو داود هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر